أَسَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُّوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وَمَنَّا وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أتحدثونهم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ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 أَوَيْنُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ ثُمَّ يَقُولُونَ <تصفيق> هَذَا مِنْ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.